بوك تو شايزيج ستة وستون ستة وستون ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد يو al meu ana ea alubi ana jas al bi nu îmi găsesc cheile ana la aajdu miftahi. ana la a muftahi nu îmi găsesc biletul de călătorie ana la aajdu. تذكرة سفري. أنا لا أجد تذكرة سفري. تو. أنت. كاف. الخاص بك. أنت. الخاص بك. تيجسيد هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ Ți-ai găsit هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرت سفرك؟ يل. هو ها الخاص به. هو ها الخاص به. شتي <تصفيق> أوند هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ اشتي وندي يستبيلت اللوي د كالطرييه هل تعرف أين تذكرت سفره؟ هل تعرف أين تذكرت سفره؟ يا ال يي هي ها Biha. Banii ei au dispărut. Caddahat Nucudiha. Și cartea ei de credit a dispărut de asemenea. Vacaddahat Aidan, Aidan. بطاقتها الائتمانية. noi, al nostro. نحن نا الخاص بنا. نحن نا الخاص بنا. Bu nicol nostro, ieste bolnav. جدنا مريض. جدنا مريض. Bunica noastră este sănătoasă. Jeddatuna biafia. afia Jeddatuna bi Voi, al vostru. Antum, antunna, cum, kun. Al khasubicum, bicun. Antum, antun, cum, kun. Elhaz bikum bikon. Copii unde este teticul vostru? Eina abucum ja atfal. Eina abucum ja atfal. Copii unde este mamica voastră. Eina omucum ja atfal. Eina omucum ja atfal.